التي تطلع على ا ل أ خ ئ د ه انها عليهم مؤصده في عمد م م د د ة